الله اكبر الله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله الله الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة واصيلا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 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ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 ايها الناس اتقوا الله عز وجل انه قد فاز المتقون قال الله إن للمتقين مفاذا ايها الناس فاليوم عيد الاوها وهو عيد في اشهر الحج فالحجاج في مشعر الحرام استجيبوا لله سبحانه وتعالى بقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الناس تعلقوا بالله عز وجل بالعبادات وعبدوه تبارك وتعالى وحده قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلا تعبدوا غير الله ولا تذبحوا لغير الله يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومتي واي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فجميع العبادات من صلاه وصيام وزكاه وصوم وحج ونذر لا تكون الا لله تبارك وتعالى دو الاسلام نكفزيني kama ambavyo unayohusiana nafsi yangu katika salazima la kumta Allah subhanahu wa ta'ala kwa nisi vingine wamefaulu wale wenye kumta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wa Mungu wadapata sehemu ya faulu nayo ni jannah ndugu waislam ليلي سيف يا عيد عيد الأوحى. عيد يا كجيا ني عيد امامه ينطبقنا كتاميهي زي الحجه موجودي واقفات ميوانا ديال الحج كتقي المشعر الحرام واقفات نيا السعوديه العربيه حفظها الله كتقاتكم كت جوا وكيف نممئك يا الله تبارك وتعالى هل يكون نسما لبيك اللهم لبيك لبيتك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نوب الاسلام لفงمنشني نيو الله سبحانه وتعالى وقفنه عباده wa'buduni Allah subhanahu wa ta'ala bikyake kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye faki yake bila kushirikiana na totote ametuumba kwa hivyo ni lazima kwa na wala msimshirikishe na kitu chochote msiaabudu kunyume ta Allah subhanahu wa ta'ala na wala msitenge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah Alimuamuru mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam au tangazia umma kuhusiana na mababu yake kuhusiana na ibada zake kwamba haziwi isipokuwa kwa ajili ya Allah na kwa mvitinywa vyake haviwi sipokuwa kwa adili Allah subhanahu wa ta'ala hatindi عليه sallallahu alayhi wasallam kwa adili ya majini hatindi alayhi salatu wassalam kwa adili ya mashaitani haendi kwa wanajimu wala kwa ndooshirikina wala kwa makohani bali mambo sema heyo muhamadi tangaza umwambie umma kwamba hakuita sala zangu na nusuki na bichinja vyangu na vobichinja na maishai na uhai wangu wote na mamaadi na kufa kwangu lillahi rabbil alamin yote ngojidi allah subhanahu wa Wabidhalika bidhalika wa ana awwalul muslimin na kwa kufanya hayo mimi na mimi ni wa mwanzo katika Uislamu ndogo islam ibada zote swala funga zaka hija kutoa nadhiri kuchinja yote hivyo kwa ibada havyelekezi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndo maana فصلى الله عليه وسلم متواليه كحديثه الذي ام وفقه امام مسلم كتبه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه اكسم عليه الصلاه والسلام <أمير المؤمنين لأم sturdy> لعن الله من دبح <يبهل> لغير الله اناملان الله سبحانه وتعالى يلى امامه ان تنجر بوعدي اسيقوا الله سبحانه <conservative> وتعالى ايها الناس لا تذهبوا الى الكهانه ولا للمنجمين msiende kwa mabahani msiende kwa wana wa ushirikina mtakapokuona shida msiende kwa waganga mtakapokuona matatizo msiende kwa mabahani mtakapokuona matatizo msiende kwa wanajimu msiende kusafisha nyota kwa wanajimu tume sallallahu alayhi wasallam anasema man ata fa saddaqahu bima yaqul wenyu kwenda kwa mnango wa ushirikina من جميع الله عليه وسلم ام الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر ولله الحمد ايها الناس تمتجئ الله سبحانه وتعالى تشكر منا الله سبحانه وتعالى وعباده بالمالي وقد طلب الله سبحانه وتعالى وافتكر ربي والله سبحانه وتعالى فان من تعلق بالله كفاه حديد مني فوفمانا الله سبحانه وتعالى ان انتشلنا ونصرنا لا لننصر وكشف عنه مرة لا انا مودليه ما يقول الله تبارك وتعالى اناسنا الله تبارك وتعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه مناني امه انا بوitikia mwenye spiki anapokuwa amemuoma ويكشف السوء نكاوندو مرضي na ka kuja ka ardi, mnaishi, bizazi kwa kujalienda kaarbi mnaishi mizadi kwa mizadi a ilahu allah a allah kuna kuna mola pamoja na allah kuna mungu pamoja na allah hakuna ambaye anamwita kwa moyo mtapivu isipokuwa allah hakuna ambaye anamududia maradhi isipokuwa allah hakuna ambaye الله تبارك يا من تبحث الى العمل ايه يا من تفتك هذه ويا من تطلب الرزقه ايه يا من تريب ايه تفتغي. في كن مع الله هو بمن الله سبحانه وتعالى من كان مع الله كان الله معه انه يقوى بمن الله الله انا يقوى بمن ومن كان مع الجن والشياطين والبرهان تركه الله انه يقوى بمن المديني اكا يقوى من بس الله سبحانه وتعالى انا مواجه الله لما شتاني من وجهه المشيطان حتى نصروا فهو تمساعده في الدنيا والاخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم Mntalika shaya ukilalii mwenye kufungamana moyo wake na kitu basi ataegemea na kitu hicho ikiwa utafungamana moyo wako na Allah basi Allah atakusaidia katika mambo yako yote ukiufungamana moyo wako na, na mashetani jini, na manajibu na na majini na vinyamkera na mizimu Allah subhanahu wa ta'ala atakuwacha, لو تكون بموجهه نحو الذي الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الناس من تعلق بالله سبحانه وتعالى يجد الطمانينه في القلب ومن تفنگمانا الله سبحانه وتعالى انا عايش وليف كالتنفس انا عايش معيشه يا راحه انا عايش معيشه مالي مذوري ولو عاش مسكينا فقيرا حتى كما اتعيش حال يكوى للمسكين حال يكوى للفقير لكن اتعيش كتحال يوتليبوا واما الذي يتعلق بالجن والشياطين اما جولي امبايه اتوفنغ عايش مويو واك نمديني نما شيتاني يعيشوا في الخوف اتعيش كتح خوف كتقوغا اتعيش يا روح atapulia nyumbani kwake na kazini kwake ataishi katika matatizo kwa sababu mwenye kufungamana na majini na mashetani. badala ya kumsaidia yanamzidishia hofu yanamzidishia matatizo yanampa mashaiti mbalimbali asiyowezekana anaishi katika tokoa makafara anasema Allah subhanahu wa ta'ala Akiwasimulia wale ambao akiwaelezea wale ambao walifungamana na majini badali ya kuwasaidia yakawazidishia ya hofu na matatizo anasema tabaraku wa taala wanne kana rijalun min alins yauduna birijalun min aljin fazaduhum raqa kulikuwa na watu ambao kulikuwa na wanaume wakati wa watu wakitaka msaada na na msaada mbalimbali kutoka kwa majini badali ya kuwasaidia na madini ya mashaitani yakawadzidishia hofu yakawadzidishia matatizo lakini yule ambaye anamtegemea Allah katika biashara yake katika kazi yake nyumbani kwake kwenye kilimo chake katika mambo yake yote atakamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala tamsaidia na ataishi katika hali ya raha utamkuta mtu ambaye alitegemea madini aywa lahiba a kwa waganga wa kishirikina kwenye vynyamkera mganga wa anatoa anachinja kwa ajili ya mashetani na yule mgonjwa anachinja kwa ajili ya mashetani kila mmoja anapewa masharti kila mmoja anapewa makafara kila mmoja anazunguliwa wote yatakarabuuna ila shayatin wanajikurubisha kwa mashetani kwa yale kwa kufanya yale ambayo mashetani wanataka ili sheitani au kuwasaidia mamu anayotaka na badani ya kuwasaidia huyo sheitani anakuwa anawazidishia madhajino anawazidishia majokejeki ya roho mtu anaishi bila raha kwa sababu ya kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala الله اكبر الله اكبر والله الحمد اخواتي في الله ليه نسقي عيد نسقي الجوائز نسقي امراء الاسلام وانا بياده zawadi وانا تنجه تجني تعظيما لله عز وجل وتكبيرا لله تمئ تجني وللمؤ لاكمهيمش الله سبحانه وتعالى chinje ni kwa leo kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala katika macho haya hakuna ibada inopendeza zaidi kwa allah subhanahu wa ta'ala kama kuchinja tinjeni kuleni katika nyama ambayo umechinja wapeni mafakiri wapeni maskini wapeni majirani wao hiyo nini eid eiduz zabh eidun nahr njia ya kuchinja mstameleni makaburi kama ilikuwa adhayatu kwa mkiingia siku ya Eid na ile kufagilia makaburi tembeleeni ninyi kwa ninyi tembeleeni waini aywa alihaba saidianeni hiyi ni siku ya Eid fisuislam ni ikhwa kama sallallahu alayhi wasallam alitinya biadi sharifa kwa mgono wake wewe mwenyewe kwa hiyo na nyingi tinjeni kwa ajili ya kupata mtume لاكن معذوميشا الله تبارك وتعالى يا نساء المسلمات ايي وانوات الاسلام لا تذهبنا الى الكهانه ولا للمنتمين مسيندوا كهاني ووغاندوا الشركينا مسيندوا وانجيو مكو لengo la kusafisha الله سبحانه وتعالى ديي امباي اناweza kujifanya maboyomu yao sawa توكلنا على الله عز وجل انتجمني الله سبحانه وتعالى فانه باب فجد الله سبحانه وتعالى لي ابائي اتكوتوشلني في هذا الموعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا الحمد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للصحابه اجمعين اللهم احفظ رئيستنا سميه بنت سلوى حسن بما تحفه وتولى واخذ بناصيتها بالبر والتقوى اللهم احفظها ونائبها ورئيس الوزراء قاسم بدر و قاسم بما فيه عز البلاد والعباد اللهم اجعل لها بطانه صالحه بعينها على فدبه البلاد والعباد اللهم من اراد واارادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره تدميرا عليه واجعل كيده في نحره يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن اعذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمه قي يا ارحم الراحمين اللهم ائلنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ونسالك كما جمعتنا في هذا المكان ان تجمعنا في الجنه الاعلى مع سيدنا وحبيبينا محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال